فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهازة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا انفسهم الا انفسهم فشهادة احدهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة أن لعنه الله عليه ان كان من الكاذبين ويدرؤ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله أن تشهد أربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها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 عصبة منكم لا تحسبوه شروا لكم لا تحسبوه شروا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم وسمعتموه ظن, ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء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 تكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا يعظكم الله أن تعودوا لمثله إن كنتم مؤمنين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 وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ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 ولا يأت لأولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا, ان يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الصلات الغافلات المؤمنات لعنوا في, الدنيا لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوما تشهد عليهم أن وأيديهم وأرجلهم, وأرجلهم بما كانوا يعملون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 ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فان لم تجدوا فيها احدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وان قيل لكم ارجعوا فارجعوه وازكى لكم والله بما تعملون عليم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 وليضربن بخمرهن على جُيُوبِهِنَّ وَلَا يبدين زينتهن إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ أو, أو, آبائ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أبنائهن أَوْ أبنائهن إبعولتهن أو إخوانهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن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 وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون الله لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإماءكم يكونوا فقراء يغنهم الله من on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 عليكم على البغاء إن أردنا تحصنا لترتو عرض الحياة الدنيا ومن فإن, الله فَإِنَّ اللَّهَ مِن بعد إكراهِهِنَّ غفور رحيم وَلَقَد أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آياتٍ مُبينات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 يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربيا يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور, نور, على نور يهدي الله لنوره من يشاء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 ك سراب بقيعته يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده ووجد الله عودة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 الله له نوراً فما ومن لم يجعل لله له نوراً فما له من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 أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ, ليحكم بينهم أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَن يُطِع اللَّه وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّه وَيَتَّقُهُ وَيَخْشَ اللَّه وَيَتَّقُهُ فَأُلَائِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ وَأَقْسَمُ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِ لَإِنْ أَمَرْتَهُمْ لَا يَخْرُجُونَ قُلْ لَا تُقْسِمُوا قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيع الله وأطيع الرسول فإنت تولوا, فإن تولوا, فإن تولوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمَا حُمْلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمْلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تهتدوا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 يعبدون لي لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك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 ويبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهير ومن بعد صلاة العشاء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 وَإِذَا بَلَغَ الْأَقْفَالُ منكم الحلم مَا فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا استأذن الذين الَّذِينَ قبلهم قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ الله اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ كَذَلِكَ حكيم اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّاتِي لَا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح فليس عليهم جناح ان يضعن ثيابهن فليس عليهم يضعن غير متبرجات بزينه وان يستعففن خير لهن والله سميع عليم وان يستعففن خير لهن والله سميع عليم ليس على الاعمى حرج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 الجامعين لم يذهبوا لم يذهبوا حتى يستأذنوا إن الذين يستأذنون كأولئك الذين يؤمنون نَبِذِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذِن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ فَأَذِن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ الله ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ لَّا دعاء بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فليحذر الذين عن أمره أن تصيبهم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض.